وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهل يروم النصر رجل يقاتل عدوه بلا خطة هل يروم إن الجيوش إذا دخلت في تضع خصة للنص واخرى للهزيمة اذا انتصر ماذا يفعل اذا استولى على ارض عدوه ماذا يفعل اذا اخذ نصفها ماذا يفعل كيف يحتفظ بالنصف الذي احرز وكيف يحرز النصف الذي اخفق في احرازه اول مرة طيب اذا انهدم وولى وأدبر ينهزم هكذا خط عشواء أم ينهزم بخطة حتى لا يدمر حتى يقلل الخسائر أي جيد في الدنيا يدخل معركة لا بد أن يضع خطة لكل احتمال أيها السائر الغريب التائه في ضروب الحياة هل لك خطة ولك أعداء ثلاثة أولهم شيطان الجن الذي قال فبعزتك لو غوينهم أجمعين يأتيك من كل جهة ويحاصرك ليس له هدف إلا أن يدخلك النار يتربط بك الدوائر ليل نهار ولا يفتر عنك طرفة عين العدو الثاني عدو الان الذي يزين لك الباطل ويضعف قلبك ويسر قلوبك العدو الثالث نفسك التي بين جنبيك تتقلب بها ليل نهار هل لك خطة وانت سائر على الطريق لك خطة تنجو من هؤلاء الثلاثة وأنت وحدك لا تقوى على مواجهة واحد منها يفجع المر أن يكون جواب أغلب الكافة ألا خطة لا خطة ثم يروم بعد ذلك أن يصل إلى الله سالما كيف؟ سيسترثونك وأنت في الطريق الشيطان الجن الذي يزين لك كل قبيح وقد حاد الملك حاده ورفع عقيرته بخلافه ولم يأبه له فمن أن ما اسمتك ما هي قيمتك وانت فيضه السمين شيطان الجن الله عز وجل ملكك أبتافه ونصرك عليه إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا مهما كان ماردا عاتيا لا يقف ولا يثبت فأنت بربك قوتك به وإلا غلبوك واحد يغلبه فلو اجتمعوا عليك غلبوك يقينا فأنت بالله فهل عرفته هل عرفته إن دروب الحياة مهلكات يتربط بك هذا الذي أظهر لك عداوته قبل أن يكون لك سن تقطع او يد تبصر رأيت نزالة في عدو مثلما رأيت في الشيطان قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا كل ولد أول ما ينزل من بصنهم هي يصرف لماذا يصرف قال مسه الشيطان وكذاه صعن فيه في خاصرته مال الولد ضعيف ما له سن تقطع ولا يد تبطش ولا يدر شيئا حنانيك لماذا تظهر عداوتك له من اول لحظة وكذب فلما وكذه صرخ لهذا يبكي الولد اذا ولد ما من مولود الا يستهل صارخا ذلك أن الشيطان مسته إلا مريم وبنها إلا مريم وبنها ذلك أن امرأة عمران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا خالف محرر من أي مصلحة لا أريد الولد ليحملتني لا أريد الولد ليرت عملاكي لا اريد الولد ليكون بصري اذا فقدت البصر او عكازي اذا فقدت قوتي لا اريد الولد الا لك نذرت لك ما في بطني محررا من اي مصرحة فالفعل نساؤنا ذلك فالخطر على بان الواحدة وهي تنظر الى بطنها ان تقول ما قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما أخلصت نيتها لله عز وجل امتن عليها بأربع نعم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هي دي النعمة الرابعة تقبلها بقبول حسن نظرة قطرة من فيض جودك تملأ الأرضرية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا فكيف اذا تقبلها بقبول الحسن فتقبلها ربها قبول حسن وانبتها نباتا حسنا تعاهدها منذ الصغر وكفلها زكريا موت الرجل من اعظم المفائب في حياة المرأة وطلاق المرأة كثرها كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحس بما اقول إلا المرأة التي مات زوجها وهي فقيرة وتنفق على أيتام او المرأة التي طلقها زوجها وضيعها أهلها هي التي تشعر بمعنى كفلها زكري صانها ورفع قدرها وجنبها عناء مصارعة الخل في الحصول على الرزق نعمة نعمة ولذلك قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى امراه لا تشكر زوجها ليل انه يقتلها ينتزع رزقها ورزق اولادها من مئات الايدي والافواه ثم ياتي براسبه فيضعه بين يديها فهي لا ترى غيره وهو يرى ألوف منهم اللئام ومنهم الكرام هذا الراتب مجهود فعله الرجل لذلك إذا جحلت خير زوجها نقتها الله ولم ينظر إليها وكفلها زكري طيب مات الرجل مات الكثير لا يسلمها إلى الخلق ويرزقها بغير حساب ويحفظ عليها مع وجهها اربع نعم لماذا لانها احسنت رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني هي مريم عليها السلام وابنها عليه السلام ما مسهم الشيطان إذن ناخذ من هذا الحديث أن الشيطان يعلمك بعداوته برغم أنك لا تعقل يقول لك تذكر عداوتي أنا ما نسيتك ولذلك قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو معقول هذا السلام تتخذه وليا وهو عدوك وتترك وليك الله لا توليه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا فهذا عدو لدود ما هي خصته في مواجهته وعدو الإن قد يكون من أقرب الناس إليه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم قد يكون من أقرب الناس إليه يصدك عن الله تريد أن تلتزم يصدك خير يريد أن يأكل عيشة يريد أن يعيش عيشة الأنعام فيصدك يقول لك لا تضرني التزامك يضرني طيب ودخول النار لا يضرك تعرضني لعذاب الله ولا يضرك ان كنت تحبني اجب عن هذا السؤال تقول ان التزامك يؤثر على منصبي طيب وانحرافي انا يعرضني لعذاب الملك هذا يرضيك الجواب يقول نعم بلسان الحال وإن لم ينطق بها كذلك قضى الله عز وجل على هؤلاء على هذا النمص يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه عز ما ينطق يقول يا رب أدخلهم النار وأنجني فإن لم يكفي أولادي وصاحبته وأخيه خذ مراف وخوي وأنجني فإن لم يكفي هؤلاء وفصيلته التي سويه خذ الوسر كلها وأنجني فإن لم يكفي ذلك ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه اعرف هذا وبعض هؤلاء الأعداء لهم لسان جميل ومنطق عز وقد يصادف عياً في المريد فيضل ويهلد ونعطيك مثلاً لتعتبر به كعب بن مالك كان أحد الأمراء في الجاهلين فلما أسلم وتخلف عن غزوة سبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة وجاء المنافقون يعتذرون إليه إن بيوتنا عورة وما هي بعورة فجاء كعب بن مالك من جملة من يعتذر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خلفت قال يا رسول الله لو كنت عند أحد من أهل الأرض لرأيت أنني أخرج من تخصه بعذر لقد أوتيت جدلا أنا رجل مجادل صاحب لسان لا أغلب لكن الشوكة للظهري أنني أمامك لو كنت عند غيرك لعرفت كيف أخرج وكيف أعتجر وكيف أبكيه على حالي بالمنطق الصائب واللسان العزب لكنني لو حدثتك حديثا ترضى به عني يوشك لا يوشك الله أن يسخفك عليه ولئن حدثتك بحديث صدق تجد به عليه إني ذأرجو فيه عقب الله والله ما كان لي من عز إلى آخر كلامه ثم خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقابله بعض أقربائه ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا وكذا سبحان الله والله لقد كا كان فيك ذنبك استغفار رسول الله لك ما نعلم أنك أذنب إلا هذا الذنب لم تكن تقدر أن تقول له اعتذر لي هو ذنب واحد فقط لو قال اللهم اغفر لي كعب راح الذنب تهل ورسك الورطة دي وعمل نفسك فيها صادق رحت تدين نفسك بنا بلسانك قال فلم يزل فلم يزال يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسه لا نموذة من رجل عند جدل مل واحد ضعيف لا يستطيع ان يتكلم لا يستطيع ان يدلي بحجة ماذا يقع فيه مثل هذا الكلام عدو الانت يزين لك وهو اخطر من عدو الجن من عوجه أولها أن عدو الجن إذا استعزت بالله فرد وعدو الإنت ماكث لا يخر أن عدو الجن لا تراه لكن عدو الإنت يراك وتراه وفي المشافهة والمخاطبة إقناع بعض الناس بيقتنع لمجرد أن يرى وجه المتكلم وانفعاله وعتاريره دلو دخل كبير في الإقناع ولذلك ليس مراه كمن سمع انت بتسمع لقبة الجمعة تنفعد وتؤثر فيك خذ الشريط واسمعه بعد شهر لا يؤثر فيك مثلما أستر فيك وانت تسمع الكلام المباشر فالشيطان انت أخصف ولذلك احذره ألف مرة ثم نفسك التي بين جنبين إن, إن النفس لأمارة بالسوء إلا مهلكة مجوية ما الذي يخفف عليك جفاف الزروب المهلكة محبة الله عز وجل إن الحب يطيل النفس ويعطي القلب قوة فيعطي الجوارح قوة فما هي حقيقة الحب الذي نقول ينبغي ان نعلمه اولادنا ليصدق انتماؤهم الى الله ورسوله وقود الانتماء الحب وجناحات الولاء البراء فما هو الحب لان الايمان بالشيء فرع عن تصوره قال الناس الحب اشارة الى الصفاء والضياء والعرب تقول اذا رأت اثنانا بيضاء متلألئة تقول حبب الاثنان أو هو من الحباب وهو الشيء الذي يطوف على ماء المطر إذا نزل فكأن الحب هو هيجان القلب وثورته إلى لقاء المحبوب أو هو من اللزوم والثبات والاستقرار يقال أحب البعير إذا برك ولم يقم فكأن الحب هو لزوم قلب المحبوب فلا يرم عنه تحولا او كأنه من الحب الذي هو أصل الشيء كما أن الحب هو أصل الزرع الحب هو إيثار المحبوب على المصحوب وهو رعاية الحبيب في المشهد والمغيب وهو ايسار الخدمة مع واثر الحرمة الحب ان يكون لك ارادة مع من تحب تنفعل له ولو كان بضد رغبتك يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور خص زوري ويوهمنيك ويوهمني كخول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما غبت لم تظفر بنوري إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري مسرور لأنك هجرتني فأنا راضي وأنا مسرور برغم أن الهجرة للحبيب قوية وشديدة لكني مغلوب مغلوب على ما تحب فلا أرى إلا ما تحب حتى لو كان بضد رغبتي هو دا معنى أن يكون لك إرادة ولذلك ترى المحبين مهانين ليس لهم كرامة ولو قال المحب كرامتي يبقى ليس بمحبه لكنهم مهدر كرامة يهان ويزل وهو راض مستكن وقف الهوى بي حيث وقفت فلا متأخر لي عنه ولا متقدم وأهنتني فأهنت نفسي جاهداً واهنتني فانفهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم شاكلت اعدائي فصرت احبهم لماذا لبقاء حظي منك لحظي منهم اجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلوم للوام أهنتني فأهنت نفسي جاهدا لأنها نفي ترضيك ماذا يفعل بي عدوي أكثر من أن يهينني فلما أهنتني وأهانني عدوي صرت مثل عدوي فأحببت عدوي لأنه صار فيه الضفة المين كما ان حظي منهم الايهانة وحظي منك الايهانة احببتهم لذلك براء الحب ان يكون لك ارادة مع من تحب مالك ابن نويرة كان رجلا مسلما فلما تنبأت تجاح الكاذبة اللي ادعت النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي اول خلافة الصديق عملت نفسها نبيه ويأتيها الواحد فتابعها مالك بن نويرة فلما ارسل ابو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد ليؤجب المرتدين وبلغه ان مالك بن نويرة تابع سجاح الكاذبة وقال بعض المسلمين لم نسمع منه اذانا ولا اقامة ورأى انه كفر امر به فقطب وتزوج امرأته اخوه متمم ابن نويره كان شديد الحب له شديد الحب ما رأيت رجلا تفجع في رسائه على احد مثلما تفجع مسمم على اخيه فلما قتله خالد ابن الوليد رساه مسمم ابن نورا بابيات فكان دائما يبكي لا يرى الا باكيا فقال له رفيقه قلت له قلت أتبكي كل قبر رأيته على قبر سوى بين اللوى والذكادك فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالكي لا يرى قبرا على وجه الأرض إلا هو قبر محبوبه الذي دفنه فيه دعني لا أرى قبرا على وجه الأرض إلا قبر من مات من أحبتي فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالكي هي دي طبيعة الحب وطبيعة المحب فهل لما أرسل الله عز وجل نبيه بالهدى ودين الحق تأدبت بأذب الله بثأذيب الله عز وجل إيانا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هو دا معنى ألا يكون لك إرادة مع محبوبك إذا أمرك بضض هواك تسارع أكثر من هواك هذا عنوان الحب ولذلك جعل الله عز وجل الفعل علامه قائمه على ثبوت الحب فقال سبحانه وتعالى كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يحب لا بد ان تقيم دليلا المحبه وهو الاتباع وهو الا تخالف امره في دقيق ولا جليل ذلك عنوان الحب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكن الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أكثر الله عز وجل كتابه من ذكره قال إن الله يحب المتقين يحب المحسنين يحب المقصصين يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وفي المقابل نفى الحب إن الله لا يحب المعتدين الظالمين الكافرين المفسدين المسرفين لا يحب الفساد فلما وقفت على الصيغة لا يحب ففتشت في القرآن